وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستخيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين